أعوذ بالله من الشيطان الظليم بسم الله الرحمن الرحيم الكلام الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تحفلون عليك أحسن القصط بما أوحينا إليك هذا القرآن رقم ما شرد عن خنره ايتهم منس فيقيدوا لك كيدا لا تقصوا إياك على إخوتك فيقيدوا لك كيدا كذلك يهت بك ربك ويعلمك من تأويل الأهاليس ويتم علمته لقد كان في يوم بو اخوتي in yeah. lista teu com ba San judged يغابت لكم بيو او Sə adın gül bu və mə dəqiq no. I'm kidding me. wali no We're all... than yeah. yeah. ever yeah. and وهذا كل